حين برز صلى الله عليه وسلم من بكر امه برز رافعا طرفه الى السماء مؤمنا بذلك الوقع لا ان له شرفا على مجده والسماء وكان وقت مولد السيد الكوني من الشهور شهران من الأيان يوم الإثمين ومع ذي ولادته وقمنه بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مغسولا مكحولا عن سرعة تولت ذلك لشرفه عند الله عيد القدرة ومع درجه إلى هذا المخلوبين وأفضل الحبائل. فقد ورد أن عبد الرحمن بن عن أمه رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم وضع عليكي فاستهل فسمعتك إلي يكون رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فعظاء له ما بين المشرح والمغير حتى نظرت إلى بعض كسورهم قالت ثم ألبثته وأسجعته أن شفعا وفي في ظلمة وراب وكشاررة عن يمين فسمعت قائلا يقول حين ذهب به قال إلى المجرد وأكثر ذلك ثم آود من وظلمة عن يساري سمعت قائلا يقول أين دابت بالضال إلى المشرب قالت فلم يزل الحديث مني على باله حتى بتحسه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآسان من كرفه عند مولاه وأن نعين علايته في كل علم ترعاه وأنه الهادي إلى السراف المستجين